ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النير تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفير لا جرم ان ما تدعونني اليه ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره وانما ردنا الى الله وان المسرفين هم اصحاب النار فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاط في ال فرعون علوء العذاب ان نار يعرضون عليها غدا وعشيا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُدْخَلُونَ آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَرَى إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّيرِ قَالَ الَّذِينَ اَسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلُّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمْ بَيْنَ الْعِبَادِ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ الَّذِي خَزَنَ الْجَهَنَّمَ مَدْعُو رَبِّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ